انھض يا بوفادر ما تنهض يا عبا يا والأخوة قطعة من روحي فيها بسمتي وعذابي وجروحي وليحب أخوهي لزماني ليدا وانت ترضى ليا غربة بروحي ما ترضى نور العين ما ترضى علي وش تدري اليوم ما, ما ترضى نور العين ما ترضى علي وشلون إذا تدري اليوم ما حد بقلي ما تنهض يا عباس يا عباس لا تكشبت عبا الناس ماضيك ما شمت النار اقدر ادفن بصدر عطش يلهك وقدر احبس بعاني دمعين صب لكن اللي يذبحني يا بلغيرة شوفت العزيزة شمعتك زينك كافي الهلا وين تروح ما عاد ذهب بديله شيل انت جبل الهموم لو خلني اشيله كافي الهلا وين ما عاد ذهب شيل انت جبل الهموم لو خلني اشيله ما تنهض يا عبا لا تنهض يا عباس لا تشمت كانت كفايه يا ابو فاطمه حيدر هو يدري عن ذبحك واسبابه بس والله اظن رايد بجرحني تعذب ونسى جرحه مصابه في زينب نار يشعلها غيابي خلت على العباس بس تنسى مصابي في زينب نار يشعلها غيابي خلت على العباس بس تنسى مصابي ما تنهب يا ما قطعة ودينك قطعة ورماحك وخيام جمرها من لضجراحك انت من زمان ادرب الي انت عندك جناح وهو جناحك سهم اللي في عينك مات في قلبي زرعته واسمك يا عديل الروح في لحري طبعته سهم اللي في عينك مات في قلبي زرعته واسمك يا عديل الروح في نحري ما تنهغ يا, عبا يا, يا, يا عباس لا تشمت الناس ما تنهغ يا عباس لا تشمت Tonight